Thank you. حياتنا غير لما تمل بالخير وفيها يفرح الغير ومنها تحل أيام سابقة الطير ونجاها ونطير أما ناب تغيير شباب حق حلا I'm right. Gåli, vilja, magi, kalli, chaffel, svarr, låli, i amanina, från några طمّن علينا تطمّن وامن تطمّن وامن لنّنا الوطن علينا يرى هنديدنا تطمّن وامن لنّنا نقضى وعينا ولنّنا دوة كمين وما لنا غيره وما لأ غيرنا غيرنا لنا غيره ما لك غيرنا